وَلاقَدَر سَلنا مسابِ كِن أَ خُرجَ قَهُمَكَ منِنَ الظلُماتاتِ إِلَ النور وَذَكرِرهُم وَذَكرِرهُم بأَّامِ الل إِ فيِي ذَلِكَ لَآياتاتِ لكُ لصَبارٍ شَكُور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَنْ جَاءَكُمْ إِذَنْ جَاءَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ 119. وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتموا إن عذابي لشديد 110. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا في شك من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 قَالُوا إِنَّ إِنْ تَمُؤُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتَّقُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ 119. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله, ولكن الله يمن على مَن يشاء من عباده وما كان لنا أن 109. لا أتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 110. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما وَعَلَى اللهَّ فَلَْتَوكَّلِ الْمُتَوَكِنُون وَقَا الذيينَ كَفَرُوا لِررسُلِهِمْ لَ نُخْررجََّكُمْ مِنَ الْضِنَا أَوْلَ تَعُدَّ فيِي مِلَّتِنَا فَأَوحَ إلَيْهِمْ رَبّهُم لَُهْلِكَ الظَّالِمِينَ وَلَ نُسكِنكُم لَرضَمِم بَعْدِهِم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وَخَابَ كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويسقى من فَدِيد يَتَجَرَّعُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بربهم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 أَلَمْ نَكُنْ نُغْنِيَنَّ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ وَقَالَ الشَّيُْقَانُوا لَمَّا قُضِييَ لَمْرُ إِ اللهَّه وَعددَكُمْ وَععدْدَ الْ الحَقِّ وَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُم وَمَا كانَانَ لِيه عَلَيْكُمْ وَمَا كانَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطانن اللَّ أَمْ دَأَوْتُكُمْ فَسْتَدَبَتُمْ فَلَا تَلمُون فَلَا تَلُمُونِ وَلُمون فنسكم ما انا بمصرخكم ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب ليم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 117. لعلهم يتذكرون وَمَثَلُ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق لوض ما لها من قدير 119. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي وَيُضِلُّ الله الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِجِ هُنَّمَا يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ 113. ليضلوا عن سبيله 114. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 115. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم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 129. وآتكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار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 سِفَ مَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فقدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وَمَا يَغْفعَى اللهَّهِ مِن شَيْ إِم فِيلَرضِ وَل في, في السمحَمْدُ لِلهَّهِ الذي وَابَلِيَ علىى الكِبَرِ إِ اسماعلَ وَإِسحاقُم إِ رَبِّي لَ سَمعُ 111. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 112. ربنا وتقبل دعاء 113. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 114. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذرن سنوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ نَّذِيرٌ تَقَوَّمَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَوَّزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ 117. إن الله سريع الحساب 118. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أن ما هو إله 111. وليذكر أولو الباب